بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة إن الموضوع موضوع مهم جدا هو موضوع دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى وضح هذا في الكرآن العظيم وأمر باتباعه كما رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الرسل وخاسم الرسل وضحه بقوله ووضحه بفعله وفي عليه الصلاة والسلام لما لا يدع مجالا لأي نسم يريد الله والدار الآخرة أن يخالف هذا المنهج ويحيد عنه إذا كان يريد الإكلاف ويريد الخير البشرية فإن أي منهج يخالف منهج الرسل فإنه منهج منخلص عن الحق والصواب ومآله إلى الفشل وإلى النار ومعص القرار الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته كما قال سبحانه وتعالى وما خلق في الجن والإنس إلا ليعبدوه ما أريد منهم بالرسل وما أريد أن يطعمهم إن الله هو الرزاق بالقوة النتيجة خلق الثقلون الجن والإنس والثقلان هم أهل التكليف والمأمورون بالعبادة والنبينا وغزناه بالجزاء عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة إنا بالخير وإنا بالشر بالخير إن على طريق الحق وقاموا بعبادة الله سبحانه وتعالى أحده لا شريف له وبالشر لمن حاد عن ذلك وعبد غير الله ومعين الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق أي سطلين من الجن والإنس لم يخلقهم إلا لهذا الأرض لأنه خصر هذا وما خلق في الجن والإنس إلا ليعبدوا ما خلقهم غير هذا الغرب أهلاً يعبدوه أحداؤنا شريك له ما خلقهم من أجل أن يتقوى بهم او من أجل أن يتعزز بهم أو من أجل أن يتكثر بهم سبحانه وتعالى لأنه غميج عنهم إن الله هو الرزاق ما أريد منهم الرزق وما أريد أن ما خلقهم أو يطعموه أو ينفعوه وإنما خلقهم لأجل أن يعبدوه وحده لا شريك له والفائدة من ذلك فارجعوا إليهمهم إذا عبدوه وأخلصوه العبادة دخل الجنة دخل الجنة وأعزهم الله في الدنيا والآخرة وأسهمهم وتولاهم ونصرهم فالمنفعة من عبادتهم لله ترجعوا إليهم ترجعوا إليهم هم لأنهم بحاجة إلى ذلك لأنهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو العمي الحميد ولم يصلوا إلى الله إلا بعبادته وحده لا شريك له فعبادتهم له يصله بينهم وبينه سبحانه وتعالى أنه إذا لم يعبدوه أو عبدوه وعددوا غيره انقطعت سلتهم بالله عز وجل وحق عليهم الخسران في الدنيا والآخرة إذن ففائدة العبادة ومصلحتها راجئة إليهم فالله أمرهم بها رحمة منه سبحانه وتعالى بهم من أجل أن تكون صلة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى ونهاهم عن الشرك وعن الكفر لا من أجل أن ذلك يذره سبحانه وتعالى ولكن من أجل أن ذلك يضرهم هم هم الذين يتضررون بالكفر ويتضررون بالشيء وإلا فإن الله سبحانه غمي عن عبادتهم ولا تضره معصيتهم إن تكفروا فإن الله غمي عنكم ولا يرجع لعباده الكفر وإن تكفروا يرجع لكم وقال موسى ان تكفروا أنتم ومن في العرض جميعا فإن الله يغميل حميث وفي الحديث القبسي يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآفركم وإنسكم وجنة كانوا على أسفى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآفركم وإنسكم وجنكم كان على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقط ذلك إن ممكن شيئا إذن تبين لنا أن عبادة الله سبحانه وتعالى وتوشيده إننا ترجع فائدة ذلك إلينا وأن الكفر بالله والشركة بالله وترك العبادة علينا ما أريد منهم العزق وما أريد أن يطعموا إن الله هو الرزاق من قوة هذا هو العرض وهذه هي الحكمة التي خلق الخلق من أجلها وهذه هي الحكمة من أمرهم بالعبادة عن وقد خلق الله سبحانه وتعالى كل ما في السماوات وما في الأرض من أجل أن به على عبادة الله من أجل أن به على وحدة نواته سبحانه وتعالى ومن أجل أن نستفاد منه ونستعال به على طاعة الله وعبادته والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا تخر لكم ما في السماوات وما في العرض جميعا منه الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأنجل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم تخر لكم الفرسة في تجرية البحر بأمره تخر لكم الأنهار سخر لكم الشمس والقمر دائدين وتخر لكم الليل والنهار وآساكم من كل ما فعلتموه وإن تعدوا نعنة الله لا تفتوه إن الإنسان لغلو من ففاه فهذه النعم وهذه المخلوقات كلها مسخرة بالعباد من أجل أن يستجلوا بها على قدرة الله ورحمة ميسر فهي آيات بينات في الدلالة على قدرته وغبغيته إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لعلي العلبات الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى صنوبهم أو تذكرون في خلق السماوات والأرض قدنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك قدنا عذاب النار إن في حلق السماوات والأرض وحتلاث الليل والنهار والخلط التي تجري في البحر من ينفع الناس وما أنظر الله من السماء والماء فأحياده الأرض بعد موتها بست من كل دابة والثريث في في الرياح والسحاب المسخر بين السماوات والأرض لآيات لقوله يا حلو فهي آيات استفيد منها العباد العبرة والنظر والاستدلال على قدرة الله الشبحانه وتعالى وحبانيته يستعملون بها على طاعته سبحانه وتعالى هذا هو الشكمة من خلق التقالين الجن والانس والشكمة من عمرهم بالعبادة والشكمة من العبادة نفسها فكانت البشرية على تنخيب الله وعلى عبادته وحبه لا شريك له من عهد آدم من عهد أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام إلى عشرة طرول إلى أن جاء قوم نوح إلى أن جاء قوم نوح فهذا عشرة طرول كما يقول عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم كانوا على استعفيد على مله الضه الأظم لما جاء عهد قوم نوح كان فيهم رجال صالحين فناتوا فناته هؤلاء الرجال الصالحين في عام واحد فحزن عليهم قومهم ففقدوهم فجاء اليهم الشيطان وقال لهم صورا سواء صور هؤلاء الصالحين الذين ماتوا تركضوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أخوالهم وتتذكروا إبابتهم يعني قال لهم من هذا من باب الذكرى أنصبوا هذه السماتين من باب الذكرى لاتجه أولئك الصالحين أظهر لهم هذا بطريق النسوحة بطريق الإعانة على الطاعة على العبادة ويحبن الثالحين فاستحسنوا ذلك وصوروا صور هؤلاء الثالحين ونصفوها على مجالسهم ونظره بعيد لعنه الله فلما حصل ذلك لم تعبد هذه الصور الجيل الأول لوجود العلم فيهم ولوجود العلماء لكن هذه هو رسيلة للشركة المستقبل فلما ناصر هذا الجيل ومسي العلم يعني ناصر العلماء جاء الشيطان إلى الجيل المتأثر وقال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه السور إلا ليعبدوها وبها كانوا يشقون المطق فعبدوها من الله وحينئذ ظهر الشرك في الأرض حينئذ ظهر الشرك في الأرض من هذا التاريخ وأدرح الشيطان مقبوده من هذا الجيل وأثمرت خطته صمرة الخديدة عند ذلك بعث الله أول الرسل النبي عليه الصلاه والسلام يدعوهم الى التوحيد الذي خرجوا منه والذي خلقوا من اجله دعا الله الله نوحا عليه الصلاه والسلام يدعوهم إلى الرجوع الى التوحيد الذي خرجوا منه من الشرك يريد ردهم الى التوحيد الى عباده الله التي خلقوا من اجلها ولكن الشرف اتمكن من قلوب سهير منهم ولم يستجب له إلا القليل كما قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل أما الأفتر فإنهم أخروا على الشرف ورفضوا بعد تنوح عليه الصلاة والسلام وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون وبدًا ولا سواعًا ولا يغوف ويعوق ونفر هاي اسماء الرجال الثالحين الذين اتطوروا ولا وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا ولا تُوَاعًا وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَمَسْرًا أَطَرُّوا عَلَى الشِّرْكُ وَالْعِيَلُ لِلَّهِ فعند ذلك أخذ هم الطوفان فمدى الله موخاً عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه ومن معه في الشفين وأهلت الله جميع أهل الأرض بسبب الشرك قال لننذو ان لله الانسان نعمه على الصادق والسلام في الدنيا انزلناه في هذه الدنيا اجعل الله ايه للعالمين فدعا صالح على ان الصادق والسلام وهو اول الرسل الى التوحيد فقد ارسل له خليل قومه فقال يا قوم اعبدوا الله لا لكم من اله غيره ان يصافح عليكم على يوم عظيم قال الملأ من القوله الا لنراكم في ضلال مبين قالوا هذا القول ليس بجلاله ولا لا رسول من رب العالمين ليس بجلاله ولا سنرى رسولا من رب العالمين ثم جاء قوم ذو من بعضهم وهي قبيلة عاد قبيلة عاد الجبارة التي أعطاها الله من القوة والجبروس والسلسون في الأرض ماذا تره الله سبحانه ألم ترى كيف فعل ربه تبعاه إرم ذات العنام التي لم يخلق مثلها في الدنيا بعث الله نبيه هودا عليه الصلاة والسلام يدعوه من السوسيق لأنهم أمة مرضوا على الشرك وعبادة الأسلام فبعد الله نبيه ونه... هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى ما دعا إليه نوح عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وإلى عاج أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله أمره أفلا تتشقول قال إن لأوا الذين سفروا من قوله إنا لنا راتي في وإنا لنا ظنك من انفاجدين قال يا قومي لست بي سفاها ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناسكم أمين ثم لما أصر على الشرك والعناج أهلتهم الله سبحانه وتعالى بالريوح الريوح العقيم ما تبر من شيء أفت عليه إلا جعلته كرم وانما هو وانما هذا في اهل تدريش فر ضرب عاصيه فطرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حصوله فرى القوم فيها فرعه شانهم اعجاد نخل الخاوي فايثرالهم من باقيه ثم تفادت الرسل جاء جاه قديله في تشجر عند واد الخزاج جوادي القرى المعروف وكانوا أهل ثروة وأهل غنى وأهل نخيل وجراعة وكانوا يبنون القطور في السهول وينحسون الجبال بيوتا من قوسهم وكفرتهم دعاهم صالحا إلى سوفيد الله عز وجل وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله العينة ثم عودوا الله ما لكم من الله العرق قد جاءتكم بيمة هذه ناقة الله لكم عالح وذروها تأكل في أرض الله ولا نسنسوها بسوء ويقفتكم عياب قليل إلى آخرين وقفت الله عليه في النهاية لما أثروا على الكفر والعناد ولم يؤمن بصالح إلا عدد قليل أهلتهم الله عز وجل بالصيحة أهلتهم الله عز وجل بالصيحة والرجحة التي قطعت صلوبهم في صدورهم وماتوا عن آخرهم في لحظة واحدة إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فصالوك هاشين المحتوي القبيلة الكبيرة والأمة العظيمة قصر حصى الهاشين على إثر صيحة واحدة مثل الشرك بالله الزوجين والخروج عن عبادة الله التي خلقوا من أجلها ثم جاء قوم نوط وتمعوا مع الشرط بالله سؤال الفاحشة واللواء فأرسل الله إليهم نبيه نوطا عليه الصلاة والسلام ويبعوه من الله وينهاهم عن الفاحشة الشميعة التي ما سبقهم أحد بها من العالمين فلما عاندوا وهموا بإخراج لوط عليه السلام ومن معه إخراجهم لأنهم قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أولاس يتطهرون يتطهرون يعني يتطهرون عن الفاحشة لأنثون من فعل الفاحشة وينهون عنها هذا دمبهم عند هؤلاء أنهم يتطهرون عند ذلك أرسل الله رسولة من الملائكة فيهم جبريل عليه الصلاة والسلام فاقتلع جبريل هذه القرى وهذه المدن على قرف جناحه ثم رفعها إلى السماء حتى تمعت الملائكة رباح سلابهم وصياح ثم إنه قلبها عليهم جعلوا عليها سافلها ثم اسداهم بتجاره المسجد بسم الله ازياد بالله كل ذلك تسبب الشرك والخروج عن دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام والخروج عن ما خلقها الله من اجله او عباده الله وحده لا شريك له ثم جاء قوم سعيد مبيل قبيلة مبيل في عرض الأردن وجمعوا إلى الشرك بالله عز وجل ضخص المتاين والموازين جمعوا مع الشرك ضخص الناس حقوقهم ونقص الموازين والمتاين لما سعيد النبي الله عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده لا شريف له فقال الناس فكههم اثر بحث المساجين والموازين ان ذلك استخرا من وقال الا لنا راس فينا ضعيفا ولولا رحمتك لغرق الناس وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهبني عز عليكم من الله فاستحلتمه وراءه الفتريه عند ذلك اخذهم الله بيده الذله والظلها سحاب السحاب أظلهم نسر المفسرون أنهم أصابهم حر شبيب وعطس شبيب ثم لما رأوا السحاب والظل الذي مع السحاب ظنوه باردا وظنوا فيه مطرا فخرجوا خرجوا تحت هذا السحاب ينتظرون المطر وينتظرون البرد من الحر الذي يمفيه العطس الذي يمفيه فأمطر عليهم نارا فلوضع انتق الله عليه النار تسلطا فاخذهم عذاب يوم الظله نهارات شديده والعياذ بالله فالتوا عن اخرهم الا من امن بالله شعيب عليه الصلاه والسلام ثم ابراهيم عليه الصلاه والسلام هذ الانبياء بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قوم ممروض من أتى العاملين أتباع الملك الجبار الذي يقال له من وكانوا يعبدون الشواكب ويبنون لها الهياة في الأرض يعبدونها ويستفيدونها عرباجا بعث الله خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله به لا سليس له ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما لا هذه التنافين التي أنتم لها عاشقون قالوا وددنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ظلال المبين قالوا أجئتنا بالحق أنا أنتم من اللاعبين قال بالربكم رب السماوات والأرض الذي خلقهم وان على ذلك من الشاهدين الذي فقرهم وان على ذلك من الشاهدين الى اخر ما قفته الله تعالى عنه. وما حصل بينهم وبينهم من المداولات والمحاجات والمخاطمات الى ان تسر اصنامهم يده عليه الصلاة والسلام وحصل ما حصل ولم عجزوا عن اقامة الحجة عليه وحصلهم بالفجة وفسر أسلامهم لجعوا إلى القوة على حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فجمعوا حقبا عظيما في مكان بين جدال أو في مكان واسع جمعوا حقبا عظيما وأضربوا فيه النار حتى على لهبها إلى جو السماء التذكر أن التنور إذا مرت من الجلس تتساقق من شدة حر هذه النار ثم جاءوا من جنيق ومن جنيق قال سنورنا بها لأنهم لا يقدرون على أن من هذه النار مش به مدهى تقريبا فوضعوا إغراهيم في من جنيق في النار فقال عند ذلك حسبنا الله ونحن الوكيد قال الله تعالى كن يا نار كون بردا وسلاما على إبراهيم أصلحت هذه النار العظيمة بردا وسلاما على إبراهيم بأمر الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجبه شيء كن يا نار كون بردا وسلاما على إبراهيم فنجاه الله من النار ونسره الله عز وجل ثم هاجر من أرضهم هاجروا من ارضهم الى ارض الشام وايضا ارض الجزائر ووضع بعض الرجال في الشام وبعض الرجال وهو اسماعيل عليه السلام وامته وضعهم في الجزائر عند البيت العتيق والذين بالشام في فلسطين عند بيت المقدس واسماعيل عليه السلام عند المسجد الحرام كعبها المشرحة هذه دعوة الرسل ثم تتابع الرسل من بعد إبراهيم من ذريته عليه الصلاة والصلاة فكل نبي جاء بعد إبراهيم فإنه من ذريته عليه الصلاة والصلاة إلى خاتمهم محمد كالله عليه وسلم فجميعا بيا بني اسرائيل كلهم من ذريته إبراهيم من بني إسناعيم محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث الله من ذرية إسناعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم يعني لم يبعث الله نبيا من ذرية إسناعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم لهذا يقول الله لتنذر قوما ما أت من نبيل من قبله لعلهم يهكدون أن ذرية إ الحاق ابن إبراهيم وفيهم أنبيا شهير فيهم أنبياء كثيرون ومن أعظمهم أو أعظمهم موسى عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده من أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بالقرار إلى خاسمهم إلى خاسمهم عيشى عليه الصلاة والسلام فعيشى هو خاسم أنبياء بني إسرائيل أن الخاسم الآن لجميع الرسل فهو محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا في رسول الله وخاتم النبيين خاتم النبيين لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة قال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعده وذلك لأن الله جعل شريعته باسح وانتقل الصح فتكفل بشفرها لا تبدل ولا تغير وذلك بشفر مصدرها فهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وكذلك السنة أن دول يحفظها الله لأن قيض من العلماء الفقاظ والرواس والفقاث الأسفلاء من حفظوها وحافظوا عليها ونفوا عنها كل دفيل وكل زيس وحافروا الأحاديث المسجودة حافروها وأبعدوها ودقيت كلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة معصورة وهذه هي الله سبحانه وتعالى ومسباقا لقوله إننا نزلنا البترة إننا نحن نزلنا البترة وإنا له لحافظون وهذه الشريعة ولله الحمد محفوظة نعم هناك تبد نعم هناك هناك بحيل هناك شر هناك فرق ظالة هناك مشرافات وتأويلات لكن كل هذه بعيدة عن شريعة الإسلام الصحيحة الشريعة محفوظة ولله الحمد وعليها طائفة منصورة هذه الشريعة عليها طائفة منصورة لا يضرهم من حبلهم ولا من خالتهم حتى يأتي أمر الله سبارك وتعالى وهم على ذلك أما بقية الطوائف وبقية المذاهب وبقية المثل فهي طوائف مخالفة مخالفة لنا بهذه الشريعة المخمدية ومخالفة لحسن لهذه الفرقة الناجحة والطائفة المنصورة وهي لا تضر إلا نفسها أما الشريعة ولله الحمد فهي في شفظ ووقاية وسيانة وأما الطائفة المنصورة فهي في شفظ من الله عز وجل ونسر لا تزال طائفة من المؤية على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى ثالث دعوة الرسل كل رسول يدعو قومه إلى توفيد الله وفرت عبادة ناسوا فما قال الله سبحانه وسعال فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله واجتن بالطاغوت أن يعبد الله واجتن بالطاغوت نابد من الأمرين نابد من عبادة الله واجتنا بالطاغوت والطاغوت من عبده دون الله سبحانه وتعالى من الأسلام والأشخاص والأشجار والأحجار كل ما عبده من دون الله يدخل في اسم الطاويخ لأن الطاويخ ما أقوم منه الطغيان وهو الباطل فالشرك عبادة في الطاويخ أن يعبد الله واجتمد الطاويخ كما قال سعال وعبد الله ولا تشركو به شيئا لم يقل عبد الله فقط وقال ولا تشركوا به شيئا لأن العبادة الله لا تسلق ولا تفيد إلا أنه سلمك من الشرك أما الذي يعبد الله ويعبد غيره معه أو يعبد الله ولا يخفر بالطاغوت هذا لا يعبد الله وإنما هو مشرك كما قال سعال فمن يخفر بالطاغوت ويؤلم بالله فقد استنسك بالعروة الوسطى ينفي صامنها يكثر بالطاوط لابد من هذا الشر ويؤمن بالله لا يصح الإيمان بالله إلا بعد الكهر بالطاوط والطاوط الباطل وعلى رأس الطواريخ الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله عز وجل فمن يفكر بالطاوث من الله فقد استنفك بالعروة الوسطى من فتان لها فقال واعبد الله ولا تسركوا به شيء لابد من, لابد من عبادة الله وفرت الإشراف بالله عز وجل وإلا فإن عبادة الله مع الإشراف لا تنفى كما في الحديث الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشيء فمن عمل عملا أشرف معي فيه غيري فرفته وشركه والشرك يخبط العبادة كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك وإن اشرفت لو احبطن عملك ولتسلن من الخاسرين لما ذكر بعض أنبياءه في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الشرك لا تففحناه ولهذا يجمع الله بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك ولهذا هذا هو معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله تجمع بين عبادة الله عز وجل وترك عبادة ما سواه فلا إله هذه ما فيه تنفي جميعنا عبدا من ذلك وإلا الله هذا إثبات يثبت العبادة لله وحده وهذا معنى قوله وما خلقت الجنة والإنسان لا لي أعبده لأن العبادة هي السوحيد العبادة هي السوحيد وبدون السوحيد لا تكون العبادة ولا تفح ودعوة الرسل من أجوبهم إلى آخرهم كما سمعتم كلها على هذا المنهج كلها تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له فكل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولبينا محمد صلى الله عليه وسلم قمره الله يقول قل يا أهل الشتاء سعالوا إلى شلمة سواء بيننا ودينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يستخد بعضنا ضعبا عربابا من جون الله فإن تولوا يقول اشهدوا بأننا نسلمون وكانت الله عليه وسلم لما أرسل رتلة الجهاد والدعوة إلى الله يعبرهم أن يدعو الناس أول ما يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريفنا كما قال لمعاد ابن جبل لما دعثه إلى اليمن قال إن تساكي قوما من أهل الانكتاب هل يكون أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وتردئ إلى فقرائهم انظروا كيف أمره أن يبدأ بالتوحيث ولم, ولم يطلب منهم ولم يطلب منه أن يعمرهم بالسلاة إلا بعد ان ينتكو بسلامه الصالحين ان يشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا نطق بالشهادتين امر بالصلاه وامر بالجفاه وامر بالصيام وامر بالحج والعمره وامر ببقيه الاعمال انهم امروا بالعبادات أن بدون انامروا التوحيد ويصحح فإن العبادات لا فائدة منها ليس تكون هباء منذورا كما قال الله سبحانه وتعالى والذين سفروا أعمالهم فرماد استدت الريح في يوم عاصف وقال تعالى والذين سفروا أعمالهم فسراد بطوعا احسبه الضمآن قال تعالى اقدمنا إلى ما عملوا من عمل الله هداء منظور فكل الأعمال إذا لم تصل مؤسسا على أساس التوحيد وإفراد الله بالعبادة فإنها لا تنفع ساقبا ولذلك الذي يرى الناس على الشرك وعلى, وعلى عبادة الأضرحة والقبول والطباس بها والذبش لها والنظر لها ولا يأمرهم بالتوحيد ولا يمكن عليهم هذا الشرك ويدعوهم الى امور الاخرى يدعوهم الى عبادات الاخرى فيدون التوحيد ولا تفح الا مع التوحيد هذا مخالف لمنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام لأن دعوة الرسل البداء بالتوحيد وإفلاح العقيدة اولا ثم بعد مالك يأتي دور بقية اوامر الدين لأن البيان لا بد ان يقوم على اساس صحيح واساس الملة وعساة الدين هو التوفيق فلابد من تحقيق ذلك ولابد من دعوة الناس إلى التوفيق وإفراد الله يتعال بالعبادة وإنكار الشرك ومحاربة الشرك وأهله ثم بعد ذلك يأتي دور دقيقة أوامر الدين هذا هو منهج الرسل الذين, الذين يساروا عليهم الأولهم إلى آخرهم ومنهج الرسل الواحد هو الدعوة إلى الله عز وجل وما أرطلنا من قبلك للرسول إلا نوث إليه أنه لا إله إلا أنا بعبدون ينصل لملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنجروا أنه لا إله إلا أنا بعبدون هذا هو الأساس وهذا هو المنطلق لدعوة الرسم وجميع الدعاة يجب عليهم أن ينهجوا هذا المنهج إذا كانوا يريدون الخير من بشرية وإذا كانوا يريدون أن تثمر جعوتهم وإلا إذا بعوا إلى غير هذا المنهج وعلى غير هذه الطريقة أخذوا أموراً وفرقوا العصل أخذوا أموراً جانبية وفرقوا العصل فهذا معافف لمنهج العصل وهذا لا ينجح أبداً ولا يفيد أبداً فإن الله سبحانه وتعالى إننا بنى الخير كله على عبادة الله وحده الله شريفا قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويستخدهنهم في الأرض فنستخده الذين من قبلهم وليمثلن لهم ذينهم الذي ارتبالهم وليبدلن لهم من بعد خوفهم أبنى يعبدونني لا يتركون بي شيء هذا هو الأساس لا يمكن أن تتحقق هذه الأمور الاستخلاص في الأرض والأمل وانتفاء الحوث إلا إذا تحقق هذا الأصل يعبدونني لا ينسلكون بي شيء ومن سفر بعد ذلك فأولئك هموا فاكتون والذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخدمهم في الأرض ولا يمكلن لنا فنستخلف الذين من قابلنا ولا يمكلن له جيلهم الذي قبله ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بشيء هذا هو الاسباب لا يمكن ان يتحقق هذه الامور استخلاف الارض والامن وانتفاء الخوف الا اذا تحقق هذا الامر يعبدونني لا في الاشياء ان انتصر بعد ذلك فاولئك هم الخاسرون على تعال الذين انك نسل... ولا يغفر الله من ينصره ان الله له قوي عزيز الذين انك الله في الارض فقام الثلاث وعاثوا الذباب وعمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور فعلى راس الأمر بالمعروف الأمر بالصالح وعلى رأس الله عن الشر وعلى رأس النهي عن المنصر على رأس النهي عن المنصر النهي عن الشرك لأن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به لأن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه هذه الأصول التي ينبغي للأمة وينبغي للمسلمين على ودن العمور ويجب على الدعاة خصوصا أن يصيروا على هذا المنهج الذي صار عليه الرسل فالرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم على هذا الأصل كلهم سلامة الله عنه يدعون إلى عبادة الله أترك عبادة ما سواه وعبادة الله يندرج فيها كل خير يندرج فيها الصحيح وهو الأصل ويندرج فيها جميع العبادات يندرج فيها الأمر بالمعروف أنها يعني النكر يندرج فيها الجهاد بسبب الله يندرج فيها الحكم بما أنزل الله ينبغي كل الأمور كلها تدخل في عبادة الله وحده لا شريك له ولا في رأسها وأساسها والمتحق لها بالفحيد وينبغي العناية به علما وتعيما وتعليماً, وتعليما ودعوة وإرشادا وتوروحا للناس حتى يكونوا على بطيرة منه وإلا فإن الناس إذا غفلوا عن التوحيد وغفلوا عن دراسة العقيدة وعفلوا عن الدعوة إليها دخل عليه الشرك وتسلط عليهم الشيطان ومهما عملوا من الأعمال فإنها لا تنفع مع وجود الشرك الله سبحانه وتعالى فل إنما أنا بشر لكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرح بعبادة ربه أحباء هذا هو الأصل هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كدعوة إخوانه من المرتلين كما قال صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء أفوة لعلاق دين الواحد دين الرسل الواحد وهو الدعوة إلى التأخير أما شرائعهم العملية فقد تختلف بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فكانت شرائع الرسل كان ينصف بعضها بعضا لأن الله سبحانه وتعالى يسرع الشريعة لجيل من, من الناس أو لأمة من الناس في وقتهم ثم يأتي جيل آخر ورسول آخر فالله جل وعلا يسرع لهم شريعة تناسبهم إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاسم الرسل وجاءت شريعته الخاسمة فتقررت حينئذ لا تبدل ولا تغير ولا تنصف إلى أن تقوم الصاعة والشرائع وإن اختلفت إلا أن نجول الرسل الذي هو التوحيد والعقيدة فعبادة الله هذا منهج واحد ودعوة واحدة وعبادة الله عز وجل هي فعل ما أمر به في كل وقت في كل وقت عبادة الله هي فعل ما أمر الله به في كل وقت وليميس الخالدين بعد فعبادة الله في وقتها ما أمر الله به في ذلك الوقت فإذا نسف فعبادة الله بما نسف وهكذا ولهذا كان المسلمون في أول الإسلام يصلون إلى بيت المقدس ثم أمروا أن يصلوا إلى الشابة المسربة ثلاثه من اليوم المقدس عبادة لأنها بأمر الله سبحانه وتعالى وثلاثه من الشابة عبادة لأنها أمر بأمر الله سبحانه وتعالى فالأمر يدور مع مع تسريع الله في عبادة الله يغفعل أمره في كل وقت فإذا نسخ فإن, فإن العبادة تتحول إلى العمل بالنسخ وترك المنشور فمن عمل بالنسخ بعد نسخ لم يكن عابداً لله شخص فالذي يصلي إلى بيت المقدس الآن صلاةه باطلة صلاةه باطلة لأنها نسخة بينما الذي صلى إلى بيت المقدس قبل أن تحولوا قبلها صلاةه صحيحة لأنه كان بأمر الله سبحانه وتعالى الله له الأمر سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغنق فأينما تولوك؟ مثلا رجل الله حسب أن الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وضوهكم فبل المشرق والمار ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية فلنس القفض هو الجهاد بإنما القفض استضاع الأمر في كل يقسم بحسده وهو أن يطاع الله سبحانه وتعالى في كل يقسم بما أمر هذه هي عبادة الله فالذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن تحول الكبلة ثلاثة ولهذا لما تأثف بعد استحادة بعد تحويل الكبلة تأثفوا على إخوانهم الذين ماتوا وهم يصليون إلى بيت المقدس أنجل الله تعالى وما كان الله يضيع إيمانكم إن الله دمناك لرؤوف الرحيم فثلاثهم إلى بيت المقدس في ذات الوقت إيمان وطاعة لله سبحانه وتعالى فالأمر يدور مع التشريع وهذه هي عبادة الله الدين الركن واحد هو الامر بعباده الله وحده لا شريك له تطاعن فينا امر وتركنا له الله عن في كل ركن لحسبه ولهذا يقول سبحانه وما جعل كل التي تنفع عليها الا لنعلنا جعل كل ثله التي تنفع عليها الا لنعل من يستبع الرسول ممن ينقلب على عقيباه وإن كبيرة لكبيرة على الذين عدوا الذي قصده عبادة الله يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصل إلى القبلة التي أمر بالصلاة إليها والذي يريد هواه هذا يبقى على ما كان عليه الأمر من قبل ولا يتحول لأنه يسبع هواه ولا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويستبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن كانتنا كبيرة على النبي نهاد الله امتحان وابتلاء لا ينقاد لا لا ينقاد بأمر الله إلا المؤمن عما الذي يستضع هواه فإنه يبقى مع هواه ومذلك استحاده لتنال إيمانهم لما خولت القبلة وثاند لثلاث العصر يصلون إلى بيت المقدس أول ثلاث العصر يصلون إلى بيت المقدس فأتاهم صحابي وأخبرهم أنه أن القبل قد حولت إلى الكعبة وأنه صلم عن نبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة إلا ذلك داروا وهم في الصلاة واتجهوا إلى الكعبة أول الصلاة إلى ديس المقبض لنهما بلغهم صباح آخر الصلاة إلى الكعبة هذا هو الإيمان هذا هو الإيمان فالمؤمن ينقاد لأمر الله ولا يستبعوا هواه وهذا يجب على كل مؤمن إذا تبين له الدليل من كتاب الله والسنة رسوله وعرف أنه على خطأ سواء في الملهج أو سواء في العمل أو في الفتوى فالواجب عليه أن يسبع الحق إلى الحق خضيلة والرضوع إلى الحق غيرا من السماد بالغاقة ثم إن المقصود المقصود هو الاجتماع على الحق وعدم التفرق فالواجب على الأمة عموما وعلى العلماء وشباب الأمة الواجب الاجتماع على كلمة الحق لأنهم إخوة لأنهم إخوة في الإيمان يجب عليهم أن يكونوا أمة واحدة وجماعة واحدة وبنيانا واحدا وجفة واحدة على الحق ويرفض الأهواء ويرفض الاختلافات التي تستثثهم فانصر الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا انظروا نعمه الله عليكم ان كنتم اعداءا فالله ذي ناقيودكم فاصبحتم بنعمه الله التفرق يطغي على الوث ويطغي على وحده الامه ويسبب تشتت الامه وضعفها ويتيح الفرصه لاعداءها ويولد دعاءات السوء ودعاءات الضلال بين صفوفنا والنفر في خلافنا ثم نتعادى ثم نتقاطع ثم بعد ذلك تكون النتيجة نتيجة سيئة وعاقبة وخيمة لا حول ولا قوة إلا بالله فالواجب على المسلمين أن على الحق وأن كل من تبين له خطأه أو خطأ من يقلبه ويستبعه الواجب عليه أن يسبع الحق وأن يرتد نفسه من الهلاف هذا هو الواجب على كل مؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قم الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمه ومن يعتمناها ورسوله فقد ظل ظلال المبين فإلا ما استجيبانك فاعلم أننا نتبعون أهوائهم ومن أظلم من, من استدع هواه بغير هدى من الله فأنا وأنت وفلان وفلان إذا اختلفوا أو اختلفنا في مسألة من المسائل فنعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ظهر الحق معه رجعنا إليه قال الله سبحانه وتعالى فإن تناجعتم في شيء فردوه إلى الله والرسيل إن كنتم تأمنون بالله والإنم الآخر لا لتخورا واحفا سأويله يعني أنفع في العاجل وفي الآجل قال تعالى وما اختلتم شيء فحكمه إلى الله لالكم الله ربي عليه فو السيخ وأوليه يموت يطلب الحق والحق ظل في المؤمن أين وجده أخذه أما الذي يسبع هواه فهذا لا يطبع بالحق ولا يرجع إلى الحق ولكن هذا لا يعتف في المؤمن الذي يريد النجاة لمسه ويريد النجاة لإمته ويريد دعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وأسأله سبحانه وتعالى أن يفدتنا وإياكم على سلمة الحق والعمل بالحق وأن يوثقنا وإياكم للعيم الناهع للعمل الصالع فالإخلاف لوجه الكريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وفقده يا أجمعين الشعور السعان الأول يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول أنا رجل عند السيارات أبيعها بالتقصير فبقي على أحد الزبائن مبلغ وقدره 12 ريال ثم جاءني وقال لي تفسق لي سيارة ثانية ويقف المبلغ المسبق في ظنة أن يجب أن السيارة من أجل أن يسجدني المبلغ بعد بيعها يبيعها ليسجدني أفيدوني إذا كم الله طيرا هذا العمل لا يجيس إذا كان لك على رجل دين وحل صباده ولا يجب أن عليه سلعة من أجل أن يصدق لك هذا الدين لأن هذا حولة إلى قلب الدين هذا حولة إلى الردى ردى الجاهلية كانت الجاهلية ولم يقتديدهم في وقتنا الآن إذا حل الدين على المدين قالوا له إما أن تزيد إما أن تسبد وإما أن تربي يعني نزيد عليك في الأجل نفتح لفت الأجل ونزيد عليك في المبلغ نعطوك أجلا آخر ونزيد عليك المبلغ هذا ربا نسيئة ربا الجاهلية هذا ربا صريح ولكن يفعل من بيع السلعة على المدين من عجل ان يسبب الدين الاول ويبقى في ذنكه الدين الثاني هذا هو نفس العملية الا انه دشيلة والحين اللي لا تجيز فالنبو يجب انه ان كان ان تنزره قوله تعالى وان كان من الى مؤسرة وان تصدقوا خور لكم يعني وان تتسامع عنه مبلغ وتعفو عنه هذا خير الله وإلا انظره وإلا خالة ثالثة وهي أن يبهد ويستدين من غيرك لا بس يستدين من غيرك شخص آخر ويصدد لك دينك عما أنت فلا ولا تبينه مرة ثانية من أجل دينك الأول من أجل دينك الأول نعم وهذا سائل الحمد الرحمن الرحيم قولة الشيخ صالحة فضه الله و رعاه السلام عليكم و الله و رسياتكم و بعد الرجاء منكم اعطاء ما تلما سألتك الشباب لتبعدهم عن عن الفرقة والاختلاف لأن الفرقة والاختلاف شر فما لا على فضيلتكم و في الحقيقة أن الشيخ قد شبق هذا السؤال إذا كان عند الزيادة إذا الله خيصي نعم نحن تكلمنا عن هذا الموضوع في نفس المخامرة ونحن والله لا نغد لأبنائنا وإخواننا وجميع مسلمين في هذه البلاد وفي والله لا نغد لهم إلا الخير ولا نغد لهم إلا الاجتماع على الخير ولا نضغل أخذ من أجل شخصة وإننا نضغل من أبغله الله ورسوله نضغل أعداء الدين وأهل الظلال هؤلاء نبغذهم لأن الله يبغذهم أما الأشخاص نحن لا نبغذ الأشخاص من نبيه أشخاص وإننا نبغذ المناهج المنطربة والمناهج الضالة ونبغذ من تمسك بها وأبى أن يرجع عنها هذا نبغذ ألمنا المعالاة الله والمعاداة في الله مع حبنا أن المخالف يرجع إلى الصواب والله لو رجع إلى الصواب لكان أحد إلينا من أولادنا لأنه أخوه يريد لهم خير فنحن نريد الشباب أن يسرطوا الفرطة والاستلاف يعرضوا ما حصل بينهم على أهل العلم هم لا يمكن أن يرجعون للكتاب والسنة لأنهم قد لا يتمكنون من هذا لقصور علمهم ولكن يرجعون إلى أهل العلم العلماء ويقولوا أنا أقول كذا وإن يقول كذا على الصواق ويصبرون عن أهل العلم بديان الحق هذا الذي نريد لهم يرجعون إلى أهل العلم إما بالمشافعة إذا حمروا عندهم وإما بالكتابة يكتبون للعلماء ويشرحون لهم القرية يقولون أينا على الصواب نحن نقول كذا وخلان يقول كذا دليل فلان كذا ودليل فلان كذا فأينا على الصواب ثم يأخذوا الإيجابة الصحيحة إن شاء الله يكتبون لأهل العلم يكتبون للجهة الدائلة ولكن استقيم يا العلم اني جئت ما لكل واحد لا يقبل اهل العلم ولا يقتيلهم المعرضين بالعلم واكثروا عن الارصاد وهم هذا هو الذي اوصيكم به بسم الله الرحمن الرحيم يا الشيخ صالح حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مأوانا ومأواه ووالدينا وجميع المسلمين السؤال يقول هل معرفة أسماء الله فعالى وصفاته جزء من العقيدة هل يجب علينا وجوبا أن ننبه الناس على ما في بعض السفاثيل من التأويب ومن التحريف والتعقيد لا أثناء الله وصفاته الإيمان لذلك أظنوا علم المنار الصوفي. من التصعيد، هذا هي تنوع. التصيد الذريه التصعيد الالهيه وتصعيد الاسماء والصفات. التصيد الذريه به إفراد الله تعالى بأفعاله في الخلق والرزق والحيى والاماته وتدبير الخلق. التصيد الالهيه أراد الله تعالى بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه. إذا كانت على وحف جاء فيه الشريعة اخلط لله هذا توقيد للعيش توقيد الأسماء والصفات أن يثبت لله ما أثبته لمسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعقيل ومن غير تسييق ولا تنفي يثبت لله ما أثبته لمسه من الأسماء والصفات وصبته له رسوله كل الله عليه وسلم من الأسماء فالصفات غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل أما قضية ذكر ما, بعض ما في بعض التفاتير من بعض التعليلات وهذا يبين لقلبة العلم يبين لقلبة العلم أما يبين لعموم الناس الذين لا يستفيدون من هذا فهذا لا يهمها إلا أن هذا يكون الناس بما لا يعرفون وفي الأثر حدث الناس بما يعرفون تريدين أن يتحدد الله ورسوله فالعوامل لهم, لهم طريقة وطلبت العمل لهم طريقة فالعوامل يبلغون مجملات العقيدة ومجملات العوامر والمواهي والوعد والوعيد والموعبة أي يعلمون اطفال الدين او فهم اركان الاسلام الخمسة واركان الايمان يدرسون هذه هذه الاصول يحفظون اياها في هذه البلاد في العهد القديم كانوا في المساجد الدين حفظون الدين حفظون اركان الاسلام واركان الايمان ومعنى الشهادتين شهادة لا اله الا الله شهادة محمد رسول الله حفظون أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجباتها وحسنون ما يحتاجون إليه ومم دينهم أما طلبة العلم عند الشرح لهم الخريط يبين لهم يبين لهم, يبين لهم لكن من غير أن يتعرض للمؤلف وقال المؤلف مبتبع وللمؤلف ظال من يقال هذا التفسير هو كذا وكذا من تأوين الآية الغلالية من تأوين إتفاع الغلالية من أي أن يتعرض للعلماء ويبدعون ويتناول من أشخاصهم هذا لا يستفيد الله بل هذا يسبب مصرح طلبة العلم من العلماء هذا يسبب مصرح يسبب سوء الظلم بالعلماء الغرض هو بيانا الثواب في هذا الخطأ فقط أما فلو الأشخاص بالتبيع أو بالتجهيل أو بالتغليل فهذا لا يفيد شيئا ولفيد الأمور العقصية ويفيد فوق الغلد العلماء ويفيد بلدنة الأشخاص والخوم في العلماء المجيسون والأخياء هذا لا يجب لا يجب خير يبين الحق لمن يتحمل هذا الشيء من طالبة العلم الذين يتحملون هذا الشيء تم العوامل ليس يسوا بحاجة إلى هذا الشيء ولا يوصلوا لي وإلا ما يبين لهم ما هم بحاجة منهم من الأمور دينهم وأمور عبادتهم أمور ثلاتهم أمور ذكاتهم أمور حجهم أمور قيامهم وأهم شيء توقف العقيدة لهم بمعنى المختصر يستفيدون منه ولا يكونوا فيه تطويل يفتنهم ويمنهم يكون بطريقة مختصرة إذا كان الله خيرا وهذا السؤال تكرر كثيرا من الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هنا ختم التثلث في بناء المساجد وجعل فيها القباد والمنارات الغريبة في الشكل هنا آخر السؤال وإذا الله خيرا وكثلت ختم العمارة جعلت المسجد شداد أو مفتح هذا أمر سهل هذا فن المعماري ما هو شيء يعني يبعى المقبض ولا انفطح كل نفس يجعم فيها او وبدون أعمدة هذا لا لا, لا, لا حرقه فيه لأنه فن المعماري والمقصوب هو أن يجد المسجد أن يجد في هذه الناس تضلهم من الشمس من البارد سواء كان مقبضا أو أو مستطحا والمنارات أيضا ماذا أفضل المنارات لا يعرف بها المسجد المسجد اللي ما فيه منارة لا يعرف ولا يهتدائله وربما يرمي المهديث من البيت ما فيه سامحيه منارة وفيه محرار عرف الجاهل من هذا المسجد فاتحجه إليه اختلنا فيه هذا حرج من جعل المنارات أيضا لكن عند الإسراف الإسراف في... في الزخرة في المساجد او الإسراف في المنارات التي لا داعي لها منارات دائدة عن الخاجة هذا إسراف لا ينبغي هذا إسراف لا ينبغي تكون المنارة بقدر خاجة ويكون بنا بقدر خاجة من غير إسراف من تزهيق و... والنقوش وما والزخرة هذا منهي عنه لأنه إسراف ولا داعي له فالمساجد ينبغي أن تكون باستفاة لأنه لا يقتب لها الجينة ولا يقتب لها المباهات وإنما يقتب بها نفس المسلمين وإيواء المسلمين للصلاة هذا هو المقصود جمع المسلمين شمع سلمة المسلمين إذا صلوا في مسجد واحد فعالفوا وفعارفوا وحصلت بينهم السلاة والميبة هذا هو المقصود بمع المسلمين يعني خير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روما بعد نسلم من خبينة شيكنا توضيح موقف الثلث من المسجعة اجازات الله خيره موقف الثلث من المسجعة الثلث لا يبدعون كل أحد ما يثلثون في إطلاق سلمة الجدعة على كل أحد خالف بعض المخالفة إنما يكفيون بالجدعة من فعل فعلاً لا دليل عليه تقرض إلى الله لعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا من قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب وفي رواية من في أمرنا ما ليس منه فهو رب فالفدعة في إخباث شيء في الدين إخباث شيء جديد في الدين لا دليل عليه من كتاب الله ولا من صلى الله عليه وسلم هذه هي الضبع وإذا تبث أن يشخصا ابتبع ضبعك في الدين ونوصف في ذلك وعدى أن يرجع فإن منهج الثلاث أنهم يهجرونه يهجرونه ويبتعدون عنه ولم يكونوا يجالسونه هذا منهجهم لكن كما ذكرت بعد أن يكبث الله مبتبع وبعد أن يناصح, بعد أن يناصح ولم يرجع عن ضبعته فحينئذ يهدف لأنه لا يتعدى ضرره إلى من جالته وإلى من اختفل به ومن أجل أن يخذر الناس من المبتبعة ومن الجداء أما المغالاة في وقت الجدعة فكل من خالف اخذنا وقال له منتبع من اثنان في واحد يسمى الاخر منتبع هو واحد بس شيء الا ان تخالف في شيء او تخالف هي جماعة من الجماعة فما وصل من بداية والله ان هذا مخالف او مخطئ عندك خطا او خلاف الاولى او خلاف الافضل أو ان شاء الى خطه للمحرم او عافيه ان عافيه إذا كان مرتفداً لناس إنسان معاصم وما كل عاصم مبتبع وما كل مخطئ مبتبع المبتبع لن أحدث في الدين ما ليس من هذا هو المبتبع أما المغالاست من جبعة فكل من خالف شهر يطلق عليه الجبعة فقد يصل الصواب مع المخالف فهذا ليس من هذا بالسلم لا وهذا الصال وهو تفير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد. في دوارنا نتابع استغله امهاتنا مكبرات الصوت اثناء القراءه في الصلاه يسبب ازعاجا وتشويشا في الصلاه قلنا فيهم ملات للجدوى كما شفنا الشرح في عمل هذا غنم بنا تجاههم سبحانه الله الا هذه يعني طبيعه في فيها السلام ان في الصوت في اصلها انعام من الله سبحانه وتعالى لا <تصفيق> ما على تبليغ العباده وتبليغ العلم هي في اصلها انعام من الله اذا الاستخدام الصحيح ولكن اذا اساء استعمالها صارت غرضا مثل الرفع للميكروفونات للصلاه او للخطبه حتى يتمدد الصوت خارج المسجد ويصل الى المساجد الاخرى او يشويش على من في البيوت من النساء ومن المرضى والذين يريدون الرافة هذا لا يفيد هذا يكون ضررا الواجد ان الاذان نعم الاذان يكون يخرج خارج المسجد يكون بميكروفون يتمدد خارج المسجد يسمع الفيران يسمع الناس الحبيب للسلاة اما, أما وأن القراءة في الثلاث سينضغي أو يجب أن يكون الصوت داخل المسجد وأن يكون مصرفون داخل المسجد يبلغ الحاظرين في المسجد يسمعهم صوت الإنام صوت الإقراءة هذا هو المحصول الثلاث القراءة والخطبة يجب أن تكون داخل المسجد لأنها للحاظرين ان الأذان يكون خارج المسجد انه من مداومين المستفدين الخارجين عن المستفدين في هذا الفريق فهناك فرق بين الادام وبين القراءه والسكره هذا لا يستعمل هذا الاستعمال اصبحت الميكروفونات فيها فائده كبيره ولم يتضرر ولا يتاذى منها احد ولكن لما اساء استعمالها حصلت هذه المشكله التشويش على الناس يتصرف بعض الناس بهذا الشيء هذا امر لا يجوز لانه لا فائدة منه نعم اذا طلع خيره سائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا المسلمة تقول هل سافر الرياض الى خرج يعد سفرا علما بان مع سائق بدون محرم حسنا لذلك المرأة لما كان هذا هو المقصود بالسائر على ذهابها مع مع سائق لديه نخم هذا لا يجوز لان الاصل ان ما بين الرياض وبين الخرج ليس مسافه ولا يجوز للمراه ان تسافر من الرياض الى الخرج او من الخرج للرياض الا مع محرم هذه لا ان تسافر كانت مع سائق وهذا ممنوع حرام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل بالله يوم الاخر ان تسافر. اسيره ثمان ايام الا مع هذه مره معروف بين القرجه والرياض فيها يومين للرحله هذا السفر على الصحيح غير محدد كل ما يصل مسره ضمن ايام الحديث لا يحمل امراه تتمم بالله اللهم انت سافره كلا ومع رضعه انت سافره لا يحدد بيوم ولا بثلاث ولا, ولا بيوم بل بالعقل خط السفر السفر يعني سمي سفرا هذا لا يجب أن ينحر أما دولا الرياضي وعلان الخارج سما الأمر لبعد المسافة ولحاجة المرأة إلى المحرم الذي يصاقبها في الطريق غير بلدة إذا كان الأسرد ليس بلدا لها فالطريق ليس فيه المحرم لها لا يجب المحرم الذي يصاقبها نعم أشترك وهذا السأل الأيضا من أحد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا حقاً أضع جزء من الغرة حين فقط على جنب أي تميل إلى اليمين أو الإساء وعلي نسائك بعض المشايخ وبعضهم أحلها بعضهم حرمها بعضهم لعلها مكروها لما لا تنسخني أن أفعل أخشنا أفادكم الله السلام عليكم نسحك أن تعمل ما يعمل في هذا البلد من قبل بفرقها المعروفة حين هذا البلد من أم هاتك وزداتك ونساء أما الفرقها المائلة هذه هي السلام لأهل العز المستها الميلة والفرقها المائلة وهذه الغالب أنها خدثت العصر الأخير لما جاء التقليد والتشبه لأهل الخارج والذي أنصح الله سأعمل هذا العمل وأن تفرق في الفرقها المعروفة المعتادة عند نتاء بلد ومعروفات بالخير والصلاح والاستقامة نقبل أحمد الله عليه السلام الأخير نخوض المناهج الدعويه المستورده واحده خلي ذلك اثرا على العقيده اذا حللنا فاع العقيده للمسلمين اضعف الولاء والبراء وعدم التفريق بين الفرق الضاله بمناهج بمناهجهم الى اولئك اذا سنلاحظ ان في هذا هو الطب هو في قادره فيصل في هذا هو علم المقارنه اذا من هذا الركن اذا من هذا خاصة من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وخاصة من الرسل كما سمعتم كان يأمر أول ما يأمر بالتوفيق فينفي دعاثه يدعو أول شيء إلى التوفيق ثم يأمر بعد ذلك بأوامر الدين من صلاة ورجسات وقيام وحج فاللسل أول ما تدعوه إليه الشهادة لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله فإنه نطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله اترض عليهم خمسة خلوات إلى آخر الحديث ثم أيضا تنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة نعقوذ من سيرته ومن فتاب الله لأن الله تعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلها بالتي هي أحسن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلها بالتي هي أحسن ويقول تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن السبعان أسبحان الله ومعانا من المشركين أدعو إلى الله يجب على الداعي أن يكون مخلصاً في ميشف أن يكون قصده الدعوة إلى الله ليس قصده الدعوة إلى نفسه أو الدعوة إلى شخص معين ومنهج معين أو طائفة معينة يقصد الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور هذا نفع الناس هذا قصد يقول الشرحة حمد بن عبد رحمه الله على هذه الآية أبعو إلى الله حال فيه جبل إخلاف في الدعوة لأن بعض الناس إنما يبعو إلى نفسه ولا يبعو إلى الله الذي يبعو إلى نفسه أو يبعو إلى طائفة أو يبعو إلى منهج أو يدعو إلى نتبع هذا لا يدعو إلى الله وإلا ما يدعو إلى من دائله الواجب على الدائل هي أن يكون قصده الفلاس لله الزوجة ويكون قصد نفع الناس وإخراجهم من الظلمات لا التحذف ولا التجمع مع الثوائف الأخرى ولا المنازعات ولا التسومات ولا الانتصار لكلانا وعلا وإلا ما ينفصل للحق ويصبح منهج الحق هذا هو الذي يدعو إلى الله المنهج الصحيح دعوة إلى الله من خلاف دعوة إلى الله بالكثنة والموعظة الحسنة والجبال بالنسوء أحسن هذا منهج الدعوة الملخص من الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن شار على هذا المنهج فهو الداعي إلى الله حقه ومن خالف هذا المنهج فإنها ليس داعية إلى الله اننا دعنا الى ما اردنا الامور من هذا منهج واحد على منهج واحد ما في مناهج في الاسلام منهج واحد عند الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. هذا منهج واحد غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه المناهج الاخرى على سبحان الله هذا صراطي المستقيم منهج واحد فان هذا صراطي المستقيم فاتبعوه فلا تتبعوا السبلا تفرق عن سبيله ما عزنا في الإسلام إلا منهج واحد منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي صار عليه السلف الصالح من الصحابة والسابعين ومن جاء بعدهم من الدعاة والمجددين من دين الله منهج واحد ما فيهم إسام ولا فيهم الثلاث وعلامة هذا المنهج أن الذين عليه لا يختلفون هذا علامة أن الذين عليه يكونون جماعة واحدة لا يختلفون مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والسببتين والشهداء والصالحين وعلامة المناهج المنخرجة المنهج وجود الاشتلافات بين أهلها والعدايات بين أهلها والنجاة بين أهلها فهذا هو الفارق الواجب أن نكون على منهج واحد منهج الكتاب والسنة والسنة هذه الأمة هذا هو المنهج السحيط هل يجب أن نسير عليه في بعواتنا إلى الله وفي عملنا وفي علمنا وفي دميز أموره لو وحبنا هذا ما حصل الاختلاف ولا حصل عداوات ولا حصل التفرق إن ما حصل التفرق من المثالفة هذه المنهج والتماس مناهجي أخرى هذا هو اللي يوجد بالتفرق والاختلاف فلما تبدأ لذلك جزاة الله الخيرة وانت الله الكريم رب العرس العظيم أن اجتماعنا في هذا المكان الطيب المبارك اجتماعا مرحومة إلى خير ورحمة وتنفير لنا ولجميع المسلمين إنه على كل شيء قدير ونعتذر من الإخوة التي أتتنا أسئلتهم بتفرح وطمان أعلم لا يكلف الله نفسا إلا يسعىها ولعل الله يجمعنا بالسيط حضره الله من راس على طاعة الله ومن راسه ونجيب ويجيب على بقية الأسئلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه جميعا مع تحياتي اخوانكم في موقع التوحيد التوحيد بثنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتب